أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاغوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فيرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون وامن الذين كفروا وكذبوا باياتنا وانكار الاخره فاولئك فاولائك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصلحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من النيت ويخرج النيت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم تشرن تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم نودت ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون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 أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ألقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم, إذا هم يقنطون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 ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 قبله لم بل سين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحير الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لم يحير الموتى، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مسحرة، فرأوه مسحرة لظلون بعده يكون. فإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّي عَن ضَلَالَتِهِم